وقال يتيهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يضلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامه في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 في العاخرة عذاب العظيم وعلى الله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع العليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالتون بديل السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم